الذين طاعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فخذ عليهم ربك سوط عذاب إن ربك نبي المقصاد فأم الإنسان إذا مبتاه ربهم فكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَطَغَى عَلَيْهِ إِسْرَفًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا إذا دكّت الأرض دك دك وجا ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له ذكراء يقول يا ليتني قد جمت فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وتاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة